اكتر اخي من الصلاة على الحبيب اكتر اخي من الصلاة على الحبيب فانها نور فانها نور Teer opaye ya qole Kyllä, että kyllä, te dim ponetek الاصلية من تسجيلات الحافظ دمشق هاتف اربعة اربعمية ودعش وواحد اكثر بي صليت على الحبيب فإن نور نور من نوري وتدى Hän on lähtenyt, sekunti on viihtynyt, käytä puuta niin, kuin hän.